من آلات أو من تها نفسه منها أو ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما من دون الله من ولا أفير أم تريدون أم تسألوا رسولكم كما كدل موسى منه قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السمين واتفكيهم من أحب الكتاب لو يعبدون كم بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أن تتهم حسداً من عند بعد ما تبين لهم حتى الله وأخيروا الصلاة وآبوا الزكاة وما تقسمون أن من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بخير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من نهودا أو نصارى إذ فأماني لهم قل هادوا قرهانكم إن كنتم صادقين بلى،, بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله, أجر، فله أجره عند ربه ولا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود لئن النصار على النصارى على شيء وهم يسلون الكتاب. فذلك قال الذين لا لقومهن الله يحكم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم يوم بما كانوا فيما كانوا فيه ومن أظلم ممنع من بسائد الله أن يذكر فيها اسمه وتعادي قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إِلَّا قائدين لهم في الدنيا كثيرون ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشبوق والمريب فأينمات فأين والروح فتم ما الله إن الله واعظ عزيز ولله المشبوق والمريب فأينمات والروح فتم ما وجد الله إن الله واضيع عليم وقال في السماوات والأرض كل له قانون فبيع السماوات والأرض. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَئِنِ اتَّخَذَ اللَّهُ أَوْلَادًا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ أَوْ آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم أشابهت قلوبهم وذبيننا الآيات لقوم يؤمنون إنا ولا ذهل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النظار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى أُمَّنْ بَعْدَ الَّذِي بَعْدَ الَّذِي جَاءَ مِنَ الْعِلْمِ مَا رُكِمَ مِنَ اللَّهِ وَلِيِّنْ وَلَا حَثِيرَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِالرُّوحِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ يُؤْنَى <تصفيق> الْبِ وَمَنْ يَفْقِدُهُ هُمُ الْقَاسُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّنَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأني وَأَنِّي تَوَّلْتُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ لا لَا نفس عن نفس شيئا وَلَا يقبل مِنْهَا عَبْرُ وَلَا تنفعها شَكَاعَ وَلَا تنفعها شَفَاعَةٌ ولا هم ينخرون